بسم الله الرحمن الرحيم أ ح م د ك ربي و أ س ت ع ي ن ك و أ ص ل ي و أ س ل م على خير خلقك سيدنا محمد اللهم إ ن ي أ س أ ل ك أ ن تجعل ما وهبتنا مما نحب م ع و ن ة لنا على ما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم لا تجعل أ ن س ن ا إ ل ا بك ولا حاجتنا إ ل ا إ ل ي ك ولا رغبتنا إ ل ا في س و ا ب ك و ا ل ج ن ة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن